رقم عشرة لتفادي الإبهار يمكنني ألف تشغيل أضواء الطريق ب استعمال المنبهات الضوئية ج تشغيل أضواء الذباب الأمامية أعيد لتفادي الإبهار يمكنني ألف ألف تشغيل أضواء الطريق ب استعمال المنبهات الضوئيه ج تشغيل أضواء الضباب الاماميه